صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت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 والأمر يومئذ لله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَا إِنَّ سَعِيَكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ لِلْيُسْرَى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 نذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله